السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زلنا مع حديث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني الماتع في أندى العالمين صلى الله عليه وسلم سلام عليكم فضلتي الشيخ وعليكم السلام عليكم فضلتي الشيخ زلنا يعني بنستمتع بهذه المواقف الثرية الطيبة التي فيها من الدروس والعظات والعبر ما فيها ولكن بحكم أننا بنتكلم في اندر العالمين يمكن حضرتك بتتوقف أو كما أشرت فضيلتك في اللقاء السابق نحن بنمس الأمر مس دون, الدخول في دون الدخول في التفاصيل لأن الهدف الأساسي أن نرى ندى رسول, ندى رسول الله صلى, صلى الله عليه, عليه وسلم مع أصحابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا برضو عايز يعني أتكلم عن جابر رضي الله عنه لإنه له مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام آه أيضا آه يظهر منها نداءه معه قصة جمل جابر قصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وله سياقات متعددة وكثيرة. وأنا لم عندما أعز الحديث إلى الصحيحين لا أقصد الاقتصار على لفظ الصحيحين لأننا من عادتي أن أنني كنت إذا أردت أن أتكلم عن الحديث آتي بكل طرقه وأجمعها أسبكها في بعضها فربما يعني أذكر سياق أحمد وأنسبه للبخاري فأنا عندما أقول في الصحيحين من باب العزو إلى أصل الحديث يعني نعم. مع قط النظر عن خصوص الفاضي كده جاب جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري أبوه عبد الله ابن حرام قتل يوم أُحُدَ وأوصَى جابرا بأخواته البنات وكانوا تسعة وفي رواية سبعة وفي رواية ستة كنشي تحديد نسل بقى هو للحسين ومحمدين لا ما كانش فيه يعني كانوا كانوا يتدينون بالإنجاب يعني كانوا يتدينون طبعا حتى يحققوا أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. تناسلوا تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة نعم. فدي كانت ركبة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أفعلها يعني برضو ده جانب آخر منه من يعني المهم أنه جابري بن عبد الله يقول أنه كان في غزوة ذات الرقاع ولما هم رجعين الكل مسرع تعارف لما كل واحد مسافر بيبقى كل همه يضع على بيته يعني نهمة العودة نعم فالكل مسرع مسرع مسرع وجابر يركبه جملا بطيئا يضرب في الجمل عشان يسرع برضو يبقى مع الناس الجمل أبطأ به حتى برك على الأرض نعم فطبعا أصبح لوحده فجعل يقول واله لَهْفَ ما زال لنا ناضح وسوء يعني أنا موعد بالجمل ده وبرك بيه وفي الليل والوحدي والناس مشيوا وما فيش حد بيسأل في حد وكل بيجري نعم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا في أخريات الناس يزد الضعيف ويساعد المحتاج صلى الله عليه وسلم لأنه رجل مسؤول فلو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدم الناس ممكن واحد يقع يموت والناس بتجري ومش حد حس نعم فهو آخر واحد كان يقول لهم كما حتى في هذا الحديث تقدموا وخلوا ظهري للملائكة <تصفيق> عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم من بركاتي أنه كان تأخر عن الناس أنه أدرك جابرا وهو الجمل بارك به مش عارفه فقال من؟ فقال فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله جابر قال ماذا هك؟ قلت أعي جملي. قال أمعك عصا. الدل والعصا يضرب الجمل ضربتين. قال قام الجمل ارتدت إليه العافية. قال فجعل جملي يسبق ناقته. يعني شوف ال الجمل الذي كان يتساق هزالا وبرك من كتر العيا والنعم. ببركة رسم. ببركة الضربة دي ارتدت إليه العافية الجمل ميعمل يسبق الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشد خطامه ليه؟ إني ما محرج ما محرج يعني فارق يعني. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسامر جابراً وهم مشين قال ما أعجلك يا جابر استعجل لي وعمل تضر في الجامعة قال إني حديث عهد بعرس قال بمن تزوجت فقلت بأي من كانت بالمدينة مرة الأي من التي لا زوج لها يعني قال فهل بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسعة نسوة خرق خرق كنت البنت الصغيرة نعم. اللي لا تحسن تدبير أمر نفسها ولا كذا ولا كمدة فبيت تبقى خرقاء بخلافها العاقل الرزينة يعني بالكلام فقلت لا أتيهن بخرقاء مثلهن أجيب واحدة للسنة تصوير السنة والكلام ده يعودوا يلعبوا مع بعض والكلام ده لا, لا إغادة ولا إعاشة ولا نظفوا البيت ولا الكلام ده فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد الولد البار اللي أبو قال له خلي بالك من إخواتك البنات ضحى برغبته تنفيذاً لوصية أبيه تزوج واحدة ممكن تكون في عمر. أم أكبر منه في السن اكبر السن منه في السن لا اراه له فيها برضو ترك حظ نفسه من اجل اخوه, إخوة, من إخوة, إخوة من عطل آ آ قال تمشطهن وتقوم على شؤونهن والكلام ده فقال له اصبط ورشد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن على عبد الله دين فحاب يساعد جابر فقال له بعني جملك يا جابر قلت هو لك يا رسول الله قال لا بل بعني قال خذه بدرهم قال آخذه بدرهم قال درهم يعني جمل بدرهم يعني قال فلا زال يترقى معي في السعر حتى وصل إلى أوقية قال له خلاص اشتريت الجمل واشترى جابر ظهره إلى المدينة لأن الجمل بقى ملك النبي بقى دلوقتي قال له بس أنا بشترت أفضل ركبه أحد موصل المدينة نعم واصل الجابر البيت قص على خاله القص وقال له الرسول قال بيعني الجمل وما قدرتش ما بيعوش وبتاع قال فلا ماني خالي ليه ما عندهمش غيره وكانوا بي بيشتغلوا بيه وبيكسبوا وبي بي بي بي بي من وراه نعم. يروح يحمل حمل الواحد يشيل حاجة الواحد إبتاعه ويأخذ الأجر منه مصدر الرزق آه مص الرزق قال نعم. فلامني خ خالي إن أنا بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء جابر وأم على باب المسجد ورابط الجمل خلاص وصل وقال له رسول الله الجمل فين على باب, على باب المسجد خلاص خده قال بلال قم فأعطيه ثمن الإيه الجمل الجمل، الو الأوقية وزيده المهودة عايزة يوفي لجابر دينه وحريص على إن برضو برحوش وكده يعني, شعر شعر يعني. وأخبرك إزاي؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل على طول قال له أنا أقضي دين أبيك والكلام دوت مفيش مشكلة وبسيطة وحتمش وحتمش وعادي وده باركه كمان نعم. ويتمنى جابر الكلام ده كما سأذكره قصة الغرماء والتمر والكلام ده لأن قصة الحية تستحق أنك نقف عندها وقفة توقفة تتأمل حتى لو على سبيل السرده يعني نعم. السريع فلا يريد أن يجرح لا شعور جابر ولا يحسسه بشيء ولا ده فأشعره أولا إنه لما أخذ المال أخذاه بحقه كأن النبي ما ليش جميل عليه خلاص. فبعدما وفاه بلال بالأوقيه، قال له خذ جملك يا جابر. هو لك. فأعطاه الأوقيه وأمر بلالا أن يزيده عليها واعطاه الجمل. أنا عندما أنظر إلى مثل هذه القصة وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء دين عبد الله الذي مات في, في الذي قتل. في سبيل, في سبيل الله, الله سبحانه وتعالى في يوم أحد وكان رجلا صالحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه كان حريصا على إنه يعني إيه يقضي دين والد جابر فالقصة دي أنا يعني نفسي بتحدثني بتتحدثني وأوعية تغلبني أنني أقف على بعض فوائدها لكن أنا عارف إن الحلقة يعني ممكن ممكن معانا وقتنا و بعض الفوائد إن شاء الله اللي الخاصة بجمل جابر يعني إحنا حتى عايزين برضو فضيلتك نؤكد حتى على هذا المعنى الرائع من بداية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن جابر إلى أن وفى له دينه بهذه الطريقة وقضى له دينه بهذه الطريقة صدر. صدر. صدر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لما قال لو هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال لو هذا الكلام لإن تحت الكلمة دي معنى كبير حتى قال له في الرواية التانية في البخاري وغيره قال مالك وللعذارة ولعابها وضبطها بعض الشراح ولعابها ولعابها من اللعب ولعابها من اللعاب الرجل المرأة لما بتتزوج أول مرة الرجل الأول إذا كان رجلاً بمعنى كلمة رجل يخط مجراه في قلبها دي أول فايدة أن يتزوج المرء ويكرم يعتلي عرش قلبها إذا كان يستحق ذلك نعم يعني في أيام ناس بيتجوزوا وبعدين يفترقوا ويلعنوا بعضهم بعضا يعني فليه لأنها لم تجرب أحداً قبله عشان ممكن تعمل مقارنة في ذهنها بينها وبين زوجها الأولاني أو أو الأخيري، قال له كده، فلما رأى أنه إني في مصلحة من وراء أن يتخلى عن هذه النصيحة عن هذا الشرط، عن هذا الشرط يعني قال له أصبت ورشتة، الله لي لإنه رأى أن هذا الولد البار يريد أن ينفذ وصية أبيه ويترك حظ نفسه، نعم. يبقى بدل الأثر مم. بقي في إثر. بقي في إثر. الله أكبر. تأخد لك إزاي؟ يبقى نصحه فلما وجده يبحث عن الأصلح والأفضل أيده في ذلك. قدم مصلحة الجميع على الفرد. بالضبط كده نعم. وتخد ده أول حاجة نقف عندها. تاني حاجة نقف عندها مسامرته عليه الصلاة والسلام مم. مع جابر. وبعدين لما سامره كان عايز يدخل على قصة الدين لأ لأن الدخول على قصة الدين مباشرة ممكن تسبب نوع من الإحراج لا. لجابر فهو الأول يريد أن يستأنس أولا زي عمر بخطاب ما فعل ما موخدها لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاتي فانسألت النفق والكلام ده لا. وبعدين حب يدخل رباح قال له لا ما منعه من الدخول المهم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربة وغضبان من نسائه قال عمر فأردت أن أستأنس الأول قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم زعلان وبعدين زعلان من بنته حفصة كمان لا. فعايز يستأنس فقلت يا رسول الله لو رأيتني أنا ومرأتي لو رأيتني لو رأيتنا معشر قريش قوم النغلب النساء أنا فلما قادمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست نعم. يعني إذن ما أعدش إلا ما عمل جو يعني نعم إحنا نستفيد من القصة دي إن لما يكون في موضوع محرج أو في موضوع فيه عتاب أو غضب ما تدخلش دغري عليه أعمل مقدمة أعمل مقدمة أستغنس أجوة. الأول نعم واخدلك بدون ما أدخل في لب الموضوع علشان أهيئ الطرف الآخر لقبول كلامي نعم فالنهاردة بدل ما يدخل عمر الخطاب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يغضبك يا رسول كذا وكذا وكذا أراد أن يستأنس. نعم. أول ما قال له لو رأيتني وأنا أقول لمرأة للحفصة لا يغضنك أن كانت جارتك أوضاء وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. نعم. التبسمة الأخرى دي خلت عمر إيه يجلس. بعد ما جلس قال لم أجد شيئا في بيته يرد البصر إلا أهبات ثلاثة جلود كده وحصير قد أثر في جنبه حصير رمان قلت يا رسول الله أدعو الله لأمتك أن يوسع عليها فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله قال وكان متكئا فجلس قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب هنا بقى عمر غير مضوع هو داخل عارف لأنه راح لحفصة الأول وقال لها ماذا فعلتي أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ قالت لا أدري قال والله قال قد قلت لك قبل ذلك والله لو لا يل النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقال لها ما شاء الله أن تقول حتى بكت حفصة رضي الله عنها من الكلام ده فعمر بن الخطباء عارف القصة مسبقا لكن دخل عزيه هي القصة وبعدين لما لاء النبي صلى الله عليه وسلم ترى سأ مغير موضوع خالص فإحنا بنقول يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم جالس بع بدأ يسامر جابر، قالوا ما أهجلك يا جابر وتابع وفتح الكلام ده وعشان يعدين، يعني يوصل هدف، بيعني جملك يا جابر، نعم. ويبتدي بيتدرد بي بف بي في صوت. هذه القصة إيه إيه الخلق ده، حرص على, على المشاعر، ما هذا هد... ما هذا الخلق ما هذا الخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان أصحابه بيلقطوا منه، نعم. برضو ليه لأنه كان محل اهتمامهم وملأ قلوبهم، فكان يسو كل حركة وسكنة يراقبونها، كل حقف في النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت المجهر عندهم حتى سوء لأنس عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شابه إنما كان في, في لحيتي سبع عشرة شعر أنا, أنا مش فاهم يعني واحد يقول لك لحيته كلها ما فيش غير سبع عشر شعر بيضا دايما قاعد يعدوهم قديا كل اهتمامه يعد يبص واحد اتنين تلاتة اربعة ولو انت سألته عن موقع الشعر يقول لك واحدة مثلا تحت ودنه واحدة تحتها بسنتي واحدة تحتها باثنين والكلام ده كما أنه كان عليه وسلم حفيا بهم كانوا هم أكثر حفاوة منه صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أرسله لهم وأنقذهم من الضلالة وأخرجهم من الضلالات إلى الهدى وأخرجهم من, النور من الظلمات إلى النور فشيء طبيعي يعني مسألة التمهيد الحديث ده يعني كنت شرحته يعني قديما وخدت فيه حوالي ثلاث ساعات Tom, بيه، وانا بتكلم <تطلحنا كويس. تصفيق> <نحن> وانا بتكلم عن فوائد يعني هذا <مشكلة> الحديث هو عندها يعني نعم <تصفيق> دعونا يعني نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أبي إصحاق الحويني على هذا الحديث الرائع الماتع في كلامنا عن أندى العالمين صلى الله عليه وسلم <emParye'> وفي نداه مع أصحابه وما زال الحديث متواصلا بمشيئة الله في حلقات مقبلة الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على أند العالمين السلام الله عليكم السلام. ورحمته وبركاته